كان الدرس الماضي متعلقا بوجوب الإيمان بالأنبياء والرسل، وبيّن كيف أن الإيمان بالرسل وبالأنبياء من أركان العقيدة، وكيف أن الإيمان بالرسل والأنبياء من العقائد التي يجب العلم بها بالضرورة، فلو أن الإنسان لم يؤمن بالرسل والأنبياء كان كافرا فهذه العقائد الأساسية لذلك يسمى علم العقائد علم أصول الدين الدين له أصول وله فروع فالإيمان بالرسل من أصول الدين هناك استنباطات نستنبطها من كتاب الله تتعلق بالإيمان بالرسل الاستنباط الأول هو أن كل من النبوة والرسالة فيض إلهي واصطفاء رباني بمعنى أن النبوة والرسالة ليستا كسبيتين إنما هما هبة من الله سبحانه وتعالى ولكن بعض الناس يتوهمون أن هذه الهبة تمنح بأي إنسان هذا الذي أريد أن أعلق عليه إن النبوة والرسالة هبة وليست كسبا بمعنى أن الإنسان لو فعل شيئا معينا لا يكون نبيا إلا أن يصطفيه الله سبحانه وتعالى لكن الله حينما يستفي هذا الإنسان ليكون نبيا يصطفيه يعني ينتقيه من قمم البشر البشر متنوعون لهم قمم الأنبياء قمم في الإنسانية يعني هذا الإنسان الذي أقبل على الله إقبالا مستمرا الذي تنام عينه ولا ينام قلبه تنام عينه ولا ينام قلبه هذا الإنسان من هذا المستوى يصطفي الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسوله فكل من النبوة والرسالة فيض إلهي واصطفاء رباني وأن أي منهما لا يكون أمرا مكتسبا يكتسب بالاجتهاد والرياضة. يعني إن كنا درس الماضي. السفير لا بد من أن ينتقى من عليّة القوم، من المتفوقين، ممن يحملون أعلى الشهادات، ممن يتقنو يتقنون اللغات. هل يعني ذلك أن الإنسان؟ إذا نال شهادة عليا وأتقن لغة أجنبية صار سفيرا؟ لا السفراء ينتقون من أناس من علية القوم ولكن نيل الشهادة لا يلزم أن يكون صاحب هذه الشهادة سفيرا هذا مثل قريب يعني فالنبوة والرسالة هبة من الله سبحانه وتعالى وليستا كسبيتين لكن هذه الهبة اصطفاء ومعنى اصطفاء أي انتقاء أي أن الله سبحانه وتعالى انتقى هذا النبي من قمم البشرية لذلك لو أتيح لواحد منا أن يلتقي بنبي يعني كيف قال عنه كيف قال بعض الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه سحر أصحابه سحرهم بماذا؟ بخلقه الرفيع بأخلاقه السمحة بتواضعه بعدله برحمته بلطفه بمحبته للخلق بحلمه بحبه للخير هذه الأخلاق الرفيعة تؤكد أن النبوة اصطفاء بمعنى انتقاء الشيء الثاني أن الوصف بالرسالة مغاير للوصف بالنبوة هناك نبي وهناك رسول ويشهد لذلك وصف الله بهما معا وفي هذا إشعار بتغاير مفهوميهما في الاصطلاح الشرعي ومن ذلك قوله تعالى في سورة مريم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكان رسولا نبياً. الرسالة مقام والنبؤة مقام آخر. وكان رسولا نبياً. كما يشهد بذلك آية قرآنية ثانية. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي من رسول ولا نبي فالنبي مقام والرسالة مقام شيء ثالث يستنبط من كتاب الله حول النبوة والرسالة أن الاصطفاء بالنبوة سابق على الاصطفاء بالرسالة الاصطفاء بالنبوة سابق على الاصطفاء بالرسالة فلا يتم الاصطفاء بالرسالة إلا لمن تم اصطفاؤه بالنبوة يعني كل كما قلنا في الدرس الماضي كل رسول النبي وليس العكس لا يمكن أن يكون الرسول إلا نبيا ولكن النبي ليس بالضرورة هو رسول يدل على ذلك نصوص عديدة، منها قوله تعالى في سورة الزخرف: وكم أرسلنا من نبي في الأولين؟ كم أرسلنا من نبي؟ فالنبي موجود قبل إرساله. كم أرسلنا من نبي في الأولين؟ وفي حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، يا أيها النبي، إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً مُنِيرا يعني إذا كان باب النبوة قد أغلق وباب الرسالة قد أغلق فالنبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين لكن هناك مقامات كثيرة مفتحة مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذا مفتوح مقام أن تكون عالماً ربانياً يا بني الناس ثلاث عالم رباني ومستمع على سبيل نجات وهمج رعاع عالم رباني ومستمع على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيء بنور العلم ولم يلجأ إلى ركن وثيق فاحذر يا كميل أن تكون منهم مقام العلم الرباني موجود في كل زمان قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر هم العلماء فمن أراد النجاة من النار عليه أن يستقيم لكنه من أراد مراتب عليا في الجنة عليه أن يكون من السابقين والسابقون السابقون أولئك المقربون يعني ما أجمل أن يكون الإنسان طموحا في طريق الجنة لا يرضى بالمرتبة الدنيا لا يرضى أن يكون من الناجين يسعى إلى أن يكون من المتفوقين لقوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون هذا هو التنافس الذي يحبه الله سبحانه وتعالى أما التنافس على حطام الدنيا على متعها على شهواتها على زخرفها على بغروجها على مكاسبها على مالها، على بيوتها، على بساتينها، على مركباتها، على حيازة الأموال الطائلة فيها، فهذا التنافس يبغضه الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لمثل ذلك فليعمل العاملون. فبذلك فليفرحوا. قل لي ما الذي يفرحك؟ أقول لك من أنت؟ يعني شيء خطير. من فرح بالدنيا ولو أنه اكتسبها من طريق مشروع فرحه بالدنيا ماذا يعني؟ أنه لا يعرف مهمته في الحياة من فرح بالدنيا المشروع من فرح بالمال الذي اكتسبه من طريق المشروع فرحه يعني أنه لا يعرف المهمة التي خلق من أجلها وليس متحققا؟ من أنه لا بد من مغادرة الدنيا، ولن يأخذ معه إلا العمل إلا العمل الصالح. فلذلك يعني أنا أتمنى من أعماقي أن أرى فيكم أناسا كثيرين يطمحون لا إلى النجاة من من النار، ولكن إلى بلوغ أعلى الدرجات في الجنة. إذا كان باب النبوة والرسالة قد أغلقَ فإن باب الولاية مفتوح إلى يوم القيامة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني لا ينبغي أن تص أن تنضي حياتك إلا في طاعة الله. لا ينبغي أن تهلك شبابك إلا في طاعة الله. لا ينبغي أن تسخر طاقاتك وإمكاناتك ومالك إلا في مرضات الله إن فعلت ذلك فأنت الرابح أنت الناجح قد أسلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قد أسلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى يعني إذا عرفت طريق الفلاح وطريق الفوز فأنت من السعداء يعني آية واحدة أضرب لكم مثلا دقيقا لو أن طالبان على مقعد الدراسة واحد منهما جمع من الدنيا أموالا طائلة وحصل شأنا رفيعا ولكنه ليس مستقيما والآخر دخله محدود وحياته خسنة لكنه مطيع لله سبحانه وتعالى قال تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فإذا شعر الطائع أنه محروم فهذا جهل به وجهل بما عنده، من أُوتى القرآن فرأى أن أحدا أُوتى خيرا منه فقد حقّر معظمه الله، القرآن غنا لا فقر بعده. ليس منا من لم يتغن بالقرآن بمعنى ببعض المعاني ليس منا من لم يستغن بالقرآن عما سوى الأنبياء والرسل ماذا أعطوا ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلم فرعون ماذا أعطي قارون ماذا أعطي قد يعطي الله سبحانه وتعالى المال لمن لا يحبه، فقرون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، واتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين لا يحب الفرحين بالدنيا يحب الفرحين برضوان الله عز وجل يعني إذا سألتني عن أعلى مرتبة ينالها الإنسان على وجه الأرض أعلى مرتبة ينالها الإنسان على وجه الأرض قلت لك أن يقال له رضي الله عنه يعني من فاز برضاء الله سبحانه وتعالى فقد حقق أعلى مرتبة على وجه الأرض المؤمنون هم ملوك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين فهذا التعليق أنه باب الولاية مفتوح باب أن تكون من السابقين مفتوح ربنا ربنا إلهنا إلهنا رب موسى وهارون موجود رب إبراهيم موجود رب محمد موجود رب أصحاب محمد موجود باب الطاعات مفتوح باب المجاهدة مفتوح رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس والهوى لذلك إن الله يحبكم إذا تنافستم في طاعته استنباط آخر آية وكم أرسلنا من نبي في الأولين وآية يا أيها النبي إننا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا هاتان الآيتان تشيران إلى أن النبوة تكون متحققة أولا ثم يأتي بعدها الإرسال ونستطيع من هذا أن نفهم أنه قد تمر على النبي فترة الاصطفاء بالوحي قبل أن يؤمر بالتبليغ النبي الرسول قد يأتي عليه حين من الدهر يكون في هذا الحين نبيا وليس رسولا ثم يؤمر بالتبليغ عند عندئذ رسولا النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى خاطبه فقال يا أيها المدثر قم فانظر يروى أن سيدنا رسول الله حينما نزلت عليه هذه الآية ألقى عن نفسه الدثار وقام للتبليغ فطلبت منه السيدة خديجة رضي الله عنها أن يبقى في الفراش. فقال كلمة يعني هذه الكلمة لا يعرفها إلا من ذاقها قال يا خديجة انقضى عهد النوم يا ترى ربنا عز وجل وصف السابقين قال تتجافى جنوبهم عن المباجع يعني إذا فتحت عينيك الساعة الرابعة والنصف وبقي لأذان الصبح على التوقيت القديم طبعا ثلاثة أرباع الساعة هل تنزع عنك اللحاف وتقول قم صل قيام الليل قم ناجي ربك في هذا الليل أقم الصلاة لدروك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا المقام المحمود يأتي من التهجد في الليل، والمقام المحمود يأتي من العمل الصالح، شيئان يرفعانك عند الله سبحانه وتعالى. عملك الصالح وتهجدك في الليل. لذلك إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا، فيقول. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هذه نصيحتي لكم. من كانت له عند الله حاجة، فليصلي قيام الليل، وليسأله حاجته في السجود. خالق الكون يقول لك هل لك من حاجة عندي؟ لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم إن تسأله يغضب لا يغضب متى إن سألته تبعى العلاقات طيبة دام ما طلبت منه شيء إذا طلبت منه شيئاً تلقيت جفجاف هيك الإنسان؟ لكن الله سبحانه وتعالى إن الله يحب الملحين في الدعاء من لا يدعني أغضب عليه إن الله يحب من عبده أن يسأله حاجته كلها إن الله يحب من عبده أن يسأله شسع نعله إذا انقطع اسأله وقال ربكم ادعوني استجب لكم فملك حاجة عند الله حاجة في الدنيا أو في الآخرة انقضى عهد النوم يا خديجة يا أيها المدثر قم فأنذر وقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإلام تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين الاستنباط الرابع من الآيات الكريمة فيما يتعلق بالنبوة أن الله سبحانه وتعالى قد يقتصر على الاصطفاء بالنبوة بالنسبة لبعض الأنبياء يعني هناك أشخاص استفاهم الله ليكونوا أنبياء فقط دون أن, يأمرهم دون أن يأمرهم بتبليغ رسالته وهؤلاء يمكن أن نسميهم أنبياء لا رسولة وعلى هذا فتكون مهمة النبي الذي لم يؤمر بتبليغ رسالة العمل والفتوى بشريعة رسول سابق النبي الذي لم يكلف برسالة يبين للناس ما نزل إليهم سابقا يعمل ويفتي برسالة رسول سابق لذلك قال عليه الصلاة والسلام علماء أمة كأنبياء بني إسرائيل يعني ما من عالم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يأتي بجديد إنما أنا متبع ولست بمبتدع القرآن كلام الله والسنة المطهرة ودور العلماء توضيح كتاب الله وتوضيح السنة المطهرة أما أن يأتوا بجديد فهذا مستحيل لأن علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل من حيث الوظيفة لا المرتبة النبي نبي والعالم عالم لا يرقى الولي إلى مرتبة النبي العالم ليس معصوما لكن النبي معصوم يعني من قال لك أنا لا أخطئ قل له أنت كاذب لأنك إن لم تخطئ فأنت معصوم والعصمة للأنبياء ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم وبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلو؟ هذا النبي لم يذكر اسمه في القرآن الكريم. بعض المؤرخين يقولون إنه صموئيل نبي أرسله الله لبني إسرائيل وليس رسولا. معنى أرسله يعني كان بينهم أما معنى أعطاه الرسالة كلفه بكتاب من عند الله ملخص هذا البحث من ذلك يتبين لنا أن كل رسول النبي ولا يلزم أن يكون كل نبي رسولا. وبالنظر إلى هذه الأمور السابقة التي نلاحظها في نصوص القرآن حول الفرق بين النبي والرسول ندرك السر البلاغي التالي ندرك السر البلاغي في الجم الغفير من النصوص القرآنية التي تتعرض إلى الفاظ الرسول والرسل والرسالة إذ تقترن بالمهام المتصلة بتبليغ الشريعة ودعوة الخلق إلى الحق يعني حيثما وردت كلمة رسول رسالة رسل معناها تبليغ الشريعة للخلق كما ندرك السر البلاغي في الجم الغفير من النصوص القرآنية التي تتعرض إلى ألفاظ النبي والنبيين والنبوة إذ تقترن بالأحوال والصفات والأحكام الخاصة المناسبة لمعنى النبوة الذي شرحناه وهو الاصطفاء بالوحيد فحيثما وردت كلمة النبي فتعني الوحي والتلقي، وحيثما وردت كلمة الرسول تعني الإلقاء والتبليغ هذا الفرق الدقيق بين النبي والرسول هو ما عليه جمهور العلماء وجمهور أهل التوحيد. وهناك آراء أخرى لا مجال لا مجال لذكرها في هذا الدرس. نكتفي برأي كلمة جمهور تعني أكثر العلماء وينبغي أن يكون المسلم الحق مع من؟ مع جمهور العلماء مع الأكثرية الأكثرية هذا رأيهم في الفرق بين النبي وبين الرسول فحسبنا أن نفهم أن النبي عبد استفاه الله بالنبوة وذلك بأن أوحى إليه وأن الرسول نبي استطاه الله بالرسالة فأمره أن يبلغ شرعه إلى الناس هذا ملخص الموضوع وسوف ننتقل في درس قادم إلى حاجة الناس إلى الرسول هل هم بحاجة ماسة إلى الرسول هذا سؤال قال سيدنا علي كرم الله وجهه يجيب أحد السائلين حينما سأله أكان مسيرنا إلى الشام بقضاء من الله وقدر قال وحيك لو كان قضاء لازما وقدرا حاتما إذا لبطل الوعد والوعيد ولانتفى الثواب والعقاب إن الله أمر عباده تخيرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا ولو, ولو أن الأمر كذلك لكان إرسال الرسل عبثا فالرسل لهم مهمة كبيرة جدا هذا ما نبحثه إن شاء الله في الدرس القادم